طويل الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحابي ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين المصاحب في الترابي وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب ولولا أن لي معنا جميلا لبعت المكث فيها بالثاب طويل الشرق يبقى في فقير في الحياة من الصحابي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 Deze الكائنات لو تحابي شواهد أنه فرد جليل على رم المجادل بالكذاب تأمل قدرة ففي كل النواحي سؤالك سوف, سوف يرجع بالجواب ربي الشوق يبقى في اغتراب فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسي في التراب وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الوراء ام العجاب ولولا أن لي معنى جميلا لبعت المكس فيها من ظلال الأرض حينا ولا تغتر يوما بالسراب وقف فوق القبون فرب ذرا ستهمتها وتأوي بالهدى ستحمدها وتهوي بالإياب وردت لومة القرآن تلقى يباعدك الثواب عن العقاب وتابع مرسلا هاد حكيما أشعة حكمة من كل باب ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين المصاحب في التراب واعجب من مريدك وهو يدك